Thank you. زرع بين خلق. واطلب نجاح وارض الله بسافر بها وافرت جناح قلوب الناس تتبسم اذا هبت رياح قضى حاجات ناس وراقب خالقي ودعيه في نعمة وباس أنا في الناس واحد عاش عمره مثل ناس هواسي ناس وسع في قضى حاجات ناس وراقب خالقي ودعيه في نعمة وباس قلبي لو حسب ألم قلب كريم وبالنظر الحنون ينجلي من عظيم ينال الفضل يسعد كل من قلبه رحيم يلين القلب لو حسب ألم قلب كريم وبالنظر الحنون saat kulli